وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء متابع دروس الخشوع في الصلاة ولقد قدمنا فيما مضى ببيان أن الله عز وجل يقبل بوجه لا وجه عبده في الصلاة وأنه ما بين عبده وما بين القبلة وأن الله عز وجل يؤرض عن عبده إذا أعرض عبده عنه إذا التفت عنه وبينا معنى اسمه تعالى القريب هو قريب من الداعي قريب من الساجد قريب من الذاكر قريب من طالب الهداية وهكذا, وهكذا لكن ما قربه هذا هو قرب يقوم بفعله القائم بنفسه عز وجل وهذا لا يتعارض مع كونيت على مستويا على عرشه بذاته كيف لا يستكثر ذلك على قدرة الله عز وجل هو الذي خلق أرواحنا التي تعرج إلى السماوات وإلى العرش وتنزل مرة أخرى وهي لا تزال في الجسد فإذا كنا قد صدقنا كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فكيف نستكثر ذلك على الله عز وجل إذن يا عبد الله لا تستكسر الله أن يكون قريبا منك بحسب خشوعك، والساجد بجوارك أيضا الله قريب منه بحسب خشوعه، فقرب الله عز وجل منك يفترق عن قربه مما بجوارك يفترق عن قربه بالثالث وبالرابع وبالخامس وبآلاف الملايين قربا يقوم بفعل القائم بنفسه كما في فتحة الكتاب القل يقول الحمد لله رب العالمين والله يقول حمدني عبدي يرد على هذا وعلى, هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى ذلك وعلى هؤلاء يرد على كل مصنف من الأرض كيف ذلك وهو الذي يحاسب الناس جميعا في ساعة واحدة والكل يحسب أو يظن أنه يحاسب هو وحده فقط فالمسائل دي بالنسبة لله ايه أمر هين هين وهذا وصف الله عز وجل ثم هو الباطن يدنو من أي شيء يريد الدنو منه كما قال ابن القيم وكما شرحه الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت الباطن فليس دونك شيء وفي نفس الوقت هو الظاهر ومن أجل هذا قال والظاهر والباطن العطف بالواهو وهذا لا تجد إلا في هذه الأسماء النفاة قابل أول والآخر والظاهر والباطن هو الظاهر فوق عرشك فلي فوق كل شيء وليس فوقه شيء وفي الوقت نفسه هو الباطن يدن من أي شيء يريد الدنو إليه وأنت الباطن فليس دونك شيء فلا تشغل نفسك بتكيف هذا لأنك لن تحيط بالله علما ولن تدرك لأمنها ولكنها أخبار صادقة فاستعم بها عز وجل واستعم بالله حتى يرزقك الخشوع في الصلاة ثم من مقدمات الصلاة والخشوع فيها الاستغفار والاستعادة والصدقات قد نفرد لذلك دروسا حتى نبين تفاصيلها لكن المهم الآن مسألة الصدق كان يزيد بن حبيب رضي الله عنه يتصدق قبل الصلاة وإن لم يجد إلا بصلة تصدق بها لماذا يرجو بذلك أن يرزقها الله الخشوع يعني أنت عايز تستعمل الله طب فين الأسباب أين الأزاب لعون الله أين الأزاب لرزق الله بالخشوع منه أن تتصدق قبل الصلاة ولو بكلمة طيبة ولو بإماطة الأذى عن الطريق والنية يعلمه الله عز وجل لأنه أقرب إلى أحدكم إن كان ذاكرا لله من عنق راحلته كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم يبقى الأعمال اللي توسل بها الخشوف الصلاة للاستغفار الاستغفار الصدقات ثم الدخول في الصلاة حيبدأ الصلاة بإيه تحريمها التكبير وتحريمها التسليم في النهاية سيقول الله أكبر كثير من الناس يقول الله أكبر وتراه خاشعا في جوارحه واضعا اليوم لا على اليسرى هكذا على الكف والرزق والساعد هكذا وتراه إيه يعني كذا ولكن الخشوع ليس في الجوارح وإنما الخشوع في القلب الخشوع أمر آخر والصحابة كانوا يخشون على أنفسهم النفاق أن يظهر منه الخشوع والخشوع في القلب ليس على المستوى اعتبر ذلك من النفاق فهنا الله أكبر أجي تحريم الصلاة للأسف الناس الآن يقولون الله أكبر فيحضر لهم الشيطان كل شيء ويذكره بكل شيء حتى لا يذكر الله عز وجل حتى لو كان رأى رؤية أو أضغاث أحلام الشيطان يفكره يذكره أي حاجة لهيه وهو يراك من حيث لا تراه فأنت أذكر عندما تقول الله أكبر أذكر معناها كما سأقوله لك الآن لو استعملته واستعنت بالله فيه بإذن الله سترزق الخشوع في الصلاة وهو دي أسباب كثيرة جدا أولها تحريم الصلاة ألا وهو التكبير الله أكبر يعني من كل شيء طب يعني إيه يعني اكبر من كل كبير طب كبير يعني ايه كبير يعني اللي له كبرياء الكبير الذي له كبرياء ايه الكبرياء يعني السلطان الكبرياء يعني السلطان؟ قوم فرعون ماذا قالوا لموسى قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم من المؤمنين الكبرياء يعني السلطان فانت هنا بتقول السلطان الأكبر لله عز وجل إذا فلا سلطان آخر يشغل قلبي لا سلطان المال ولا سلطان الجاه والرئاسه ولا سلطان النساء ولا سلطان أي شيء من تفريعات هذه الشهوات الرئاسية وخلفها ما فيش حاجة أبدا تبقى له سلطان في القلب يعني قلب فارغ تماما او خاشع زي ما قلنا الارض الخاشعه معناها منخفضه مخبته مفيش فيها حركه مفيش فيها اهتزاز حوايبات مفيش فيها نبات الارض خاشعة فانت كذلك قلبك الان بدا في الصلاه بالتكبير تكبير يعني ايه اطرد اي حاجه في القلب اجعل سلطانا واحدا هو لله وحده هو ده اسمه الكبرياء لان الله قال وله الكبرياء في السموات والارض الكبرياء يعني السلطان منين الدليل اهو قوم فرعون قال اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض السلطان يعني انت اللي تقول دي صح ودي غلط انت اللي تشرع يعني فحسم الله الامر في اخر رساله الجاثيه فقال وله الكبرياء في السموات والارض الله اكبر طبعا الاعضاء والظاهر ده هذا امر تعبدي ماشي لكن فين القلب بقى هنا اكبر ايه اللي شغلك الفلوس شغلك مسعودها بره لان الله اكبر كبرياء وأكبر من كبرياء المال يبقى ارمي الفلوس ورا ظهرك دلوقتي الله اكبر من الجوا الرئاسة انت راجل عامل عمده وعامل الاباصير بإيه وعامل ايه بين الناس وده لك وده يشغلك وتفضل يا سيدنا لانت في الصلاة الان اطلد كل هذا من قلبك الجاوة الرئاسة لا كبير في القلب اطرده ليه لانه اكبر النساء الاتصالات، العلاقات الاسباب اي شيء يشغل قلبك اطرده ليه لان لو شغل مساحة من القلب يبقى له سلطان على المساحة دي في القلب يبقى له سلطان على شوع بقلبك بقدر, بقدر تسلطه في ايه او تمكنه في قلبك فالخشوع معناه ان حنطرد كل الاشياء دي أو ما الله اكبر اذا كبرياء الله دخلت القلب فاستولت على جميع هذه الكبرياءات لاي شيء يحضر قلبك يبقى الله اكبر انت مطالب بهذا ان كبرياء الله تستقر في القلب فتطرد اي كبرياء اخر بل تستولي عليه استولي عليه يعني تستولي عليه يعني كبرياء المال في الحاله دي هيبقى تابع لكبرياء الله يعني ايه برده تابع لكبرياء الله يعني هيبقى المال دلوقتي السلطان اللي يصرف المال ويخزنه وينفقه ويخرجه مش تابع لشهوتك للمال وانه تابع لكبرياء الله ولسلطان الله سبحانه وتعالى ده الكلام ده يحصل متى يحدث لما تقول الله اكبر وتعني ما تقول يبقى كلام شيخ الاسلام ده الجزء الرابع من مجموع الفتاوى اللي عايز راجع يقوم كبرياء الله سبحانه الله عليه وسلم تعالى. لما تستقر في القلب تستولى على كبرياءات جميع المسائل اللي في قلبك وبالتالي مش هتلاقي حاجة عكسك الأولاد تذكرهم في الصلاة كبرياء الله استولى تعالى كبرياءهم في القلب يعني سلطان الله في قلبك استولى على سلطان عيالك في قلبك هو كده متى يظهر سلطان العيال وسلطان النساء وسلطان المال والجاورة متى يظهر يظهر إذا كانت كبرياء الله في قلبك ضعيفة يبقى الله أكبر قلتها باللسان فقط دون أن تراعي مسألة الكبرياء واستقرارها في القلب بداية الصلاة التحريم ده من أهم ما يكون في الحصول على الخشوف الصلاة لكن ماذا نقول بقى خلاص استعن بالله ما فيش ياس من روح الله ابدا انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون ما حصل لكش في العمر اللي فات استعن به انسيته اليوم والشيطان انساك الشيطان ذلك اليوم تذكره غدا الى ان تلقى الله ويا حرب بينك وبين الشيطان بحس يبقى باستمرار باصص وانت في الصلاه اي شيء كبرياء الله استولى عليه فبقى استتبعه عارف قائد الجيش وبيمشي والحساكة وراه لا يستطيعونها مخالفته كذلك كبرياء الله في القلب يستولى على كبرياء معده يبقى كلها تابعة لله سبحانه وتعالى فيش حاجة تعارض كبرياء الله أبدا هو ده الله أكبر يبقى المال بقوله السلطان جنب سلطان الله في القلب لا لا تابعه سلطان الله يأمرك اخرك ده حاضر ما زعلش على ده حاضر ارجو رزقه من الله فيك حاضر لانه سلطان المال او كبرياء المال في القلب بقى تابع لسلطان الله او كبرياء الله عز وجل يبقى الله اكبر دي مش كلمة تمر كده ولذلك والله اعلم جعلت للانتقال من ركن ايه ركن من شيء الى شيء في الصلاة عندما تنزل الركوع عندما تهوي الى السجود عندما ترفع من السجود وهكذا تكبير تكبير تكبير ليه لانك في لقاء مع الله ولكنك لا تراه ولقد علمت النصوص اخبرتك لانه اقرب اليك يعني فماذا تريد خلاص استعم بالله عز وجل عشان عيب يبقى الله مقبل اليك وانت تلتفت عنه ومن اللي محتاج التاني احذر ان تكون في الصلاه مقبلا الله يكون مقبلا عليك وانت تلتفت عنه وانت فقير الله الله هو الغني بذاته وانت الفقير بذاتك الله سبحانه انت فقير بالذات يعني لا تكون الا فقيرا والله لا يكون الا غنيا سبحانه وتعالى عز وجل يبقى اذا الله اكبر تذكرك شوفها كم مره في الصلاه وكل مرة تذكرك بهذه المعاني التي قلتها لك بيحس ايه اللي شغلك عن ربنا ما الذي يشغلك ده مفروض ان لو انت قلت الله اكبر وصحيح يبقى كبرياء الله تستولي على ذي الكبرياء السعداء والمفلحون والفائزون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وجدوا لذلك اثرا عجيبا جدا في مستوى دين الانسان ومستوى ايمان الانسان كيف وجدوه وجدوه أن كبرياء الله عز وجل إذا استولت على كبرياء هذه الأمور إذا الأمور دي اصبحت مذللة المال مش هيكعبلك تاني الجاه والرأسة مش هيكعبلك يبعدك عن الإيمان وياخدك من من, من طاعة الله صلى الله سبحانه وتعالى ومن حب الله ومن التوكل على الله ومن الخوف منه فيش حاجة هتضع هت... هتقوى عليك كبرياء الله لما رسقت في قلبك واستولت على مقل الكبرياءات حققت مقصود لاستعانة مش بس مقصود العبادة أنصار قلبك مكبلا لله لا بل تحقق مقصوده لاستعانة ازاي ان الله اعانك على المال المال مش هأمرك بشر لانه تابع لكبرياء الله هل يأمرك الا بالخير يبقى يتحقق مقصود الاستعانة كما تحقق مقصود العبادة يبدأ ايه تحريمها التكبير الله اكبر ان سبقى اي حاد واجعلها تابعة زي ما قلت لك قائد الجنود يمشي الجنود خلفه تيجي محبة ربنا محبة ربنا لازم تستولي على ايه على اي محبة هنا في القلب ازاي تستولى عليها يعني يعني انت تحب امرأتك هذا مطلوب وتحب أمك وتحب اباك وتحب أبنائك وتحب الله سبحانه الله عليه بس محبة الله الله أكبر محبة الله أكبر من هذه المحبات بل تستتبعها فلا تحب ولدك في نطاق معصيته لله وتحبه في نطاق أنه مسلم شوف بقى ازاي يا محبتك والله هي المستولية على المحبات اللي موجودة في القلوب وتستتبعها فده أمر مهم كذلك الخوف من الله كذلك التوكل على الله يبقى أي شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى هو الأكبر والله أكبر إذا ما فيش حاجة إيه هتعكسك وتلاقيك ماشي في الدين بخطوة سريعة ومتائدة وتلاقيك في انتاج وفي تطور وفي ترقي وده من فضل الله سبحانه وتعالى يبقى الله أكبر لو قلتها بحقها تحقق مقصودان اثنان مقصود العبادة أن قلبك صار خاشعا ومكبرا لله وأن قلبك صار مستعينا بالله عز وجل فذللت كل هذه الأشياء اللي تعبكم كعب لك بالتابعة لسلطان الله ولكبرياء الله عز وجل فلا تأمرك إلا بخير يعني وهكذا وهو ده الحب في الله والبغض في الله عمال إيه ويترتب عليها من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله هو ده قد استكمل الإيمان أمان إيه؟ استكمل الإيمان يبقى يبقى لما يقول الله أكبر بتعمل مقصود العبادة ومقصود الاستعانة ان كل شيء بقى سهل بقى يساعدك على عواية ربنا وعلى التقرب من ربنا وهكذا شوف بقى مع كل تكبير تذكر هذه المعاني وتستعد وتستعمل الفهم ده عشان تخرج من الصلاة تكون حصلت منها قدرا كبيرا من رضوان الله سبحانه وتعالى كفاية اللي فات وأعلى للتوبة بقى من الصلاة الغير خاشعة ومن ضمن الدعاء قبل الصلاة ربيق في لي واتوب علي وانت ماشي في الشعر على رايح المسجد ربي يغفر لي واتوب علي انك انت التواب الغفور ربيق في لي واتوب علي انت صلى الله عليه وسلم مئة مرة في مجلس واحد في اواخر حياتي عليه الصلاة ربك يغفر لي وتوب علي أنك أنت تواب الغفور أن نحن جميعا أحوج إلى هذا رب يغفر لي اللي, اللي فات توب عليه في اللي جاي ما عملش اللي فات تاني الشر تاني وأفعل الخير وأنت يا رب التواب الغفور ربك يغفر لي وتوب علي أنك أنت التواب الغفور يبقى أول سبب بنستعين به في الخشوع في الصلاة عشان نطرد كل حاجة وتبقى كل شيء تابع لمحبة ربنا والخوف من ربنا والتوكل على ربنا يعني كل سلطان لأي شيء في الدنيا تابع لسلطان الله يعني كل كبرياء لأي شيء في قلب تابع لكبرياء الله عز وجل عندما تقول الله أكبر بعد ذلك نتعرض لفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب هي أم الكتاب وهي السرع المثاني والقرآن العظيم هذه الفاتحة يحفظها الناس ولكن قد لا يستفيدون منها إلا مجرد التلاو باللسان يعني أديت الفريضة لكن ليس لك إلا عشرها عشرين ثلاثة بعة يعني الثمنة التسح السبع السدس الخمس وهكذا كل واحد بحسب اجتهاده يبقى الفاتحة لو الإنسان علم معانيها واستحضرها وهو يصلي ينال قدرا كبيرا من الخشوع بإذن الله عز وجل احنا بنقول دايما الفعل له وجهين وجه هو متعلق بك هو اجتهادك وأخذك بالأسباب يعني هتدرس معاني الفاتحة هتتابع معانيها تتدبر المعاني ده ده ده دواجه للفعل طيب وانت بتقرأ الفاتحة عشان يتم الخشوع فعلا واستحضار المعاني فعلا لابد من الوجه الآخر ألا هو فعل الله عز وجل أي فعل بتعمله في الدين أو في الدنيا له وجهان وجه هو يقوم بك أنك بتفعل تأخذ الأسباب وتؤدي عليك ما أمرك الله به ووجهن يقوم بالله عز وجل وهو الإعانة والتوفيق مال إيه فأنت في قراءة الفاتحة تريد أن تحصل معانيها وأنت تستفيد منها يبقى أن محتاج أن تتعلم معانيها طيب وتشتغل كده خلاص حصلت يعني بعضلاتك يعني ابدا ولا حتفهم فيها في يوم بالأيام ولا حتستعملها ابدا وهي علم على اللسان بس إنما لو استعنت بالله وتوكلت عليه وتعلم أنك أعجز من أن تحقق خشوعا لم يأذن به الله عز وجل أعجز من هذا أن تحقق شيئا لم يشأه الله نعمل ايه وانت بتحاول وبتأخذ بالأسباب وبتتعلم معان الفاتحة وتقراها في الصلاة على الناحية دي وعلى الجهة دي في نفس الوقت انت قلبك متجه لله ربنا عاجز انا مسكين ارزقني الخشوع ارزقني معاني الفاتح ارزقني حضور قلبي اعذني من الشيطان الرجيم وانت اولا بتقول اعوذ الله من الشيطان الرجيم يعني طبيعي عشان يبقى ايه تعرف تشتغل يبقى مسألة الفاتحة مش بس بعضلات الانسان دي حول الانسان وقوه انت دايما تقول لا حوله ولا قوه الا بالله تقوم تيجي تشتغل فاتحه لوحدك بيحولك يا قوتك صفر شو هتعمل حاجه تبقى عاجز زي كل الجماعه اللي هم القدريه النفاه الذين ينفون القدر في الافعال يعني ينفون ان الله هو خالق افعال العباد دول زك دول تجدوه بعجزه في العبادات صعب كيف يحصل الخشوع ان يستعين بالله بفي خشوع ازاي إنما اللي هيستعين بالله لازم يبذل جهد لو أحص على ما ينفعك وفي نفس الوقت قلبهم متجه الى الله ان ربنا يرزقهم العمل مش بعضلاتك وحولك وقواتك انت مطالب تعمل اه لكن عمرك ده ميقديش لازم ربنا هو اللي ايه هقول تانى اهو كل فعل يفعله الانسان في الدين او الدنيا له وجهان وجه هو قائم بالعبد اللي هو الانسان هيجتهد فيه ويقرا الفاتحه ويستحضر ويفكر ويتفكر ويتدبر ويشوفه قرا ايه وفهم ايه ويحاول ينص لقلبه بالله كويس اهم من ده بقى الفعل القائم بالله انك متوجه له ان يرزقك الخشوع ويبعد عنك الشيطان ويعينك عشان تطلع من الصلاة دي كأنك إيه حصلت ما حصلت عند الله سبحانه وتعالى وغفر لك بذلك الفاتحة قلنا ايه إيه الفعل القائم بالعبد دا ما يلغيش الفعل القائم بالله سبحانه وتعالى عشان كده احصل على منفعت واستعن بالله ولا تعجز لفدي ولا طبعا معظم الناس عجزوا يعني حتى الذي لم يعجز في, في, في الدراسة وفي المعاني الفتحة وكده عجز في الاستعانة بالله ان ربنا يرزقه الخشوع تخلي بالك من دي فهناخد كده نبدا يعني فاتحه الكتاب بس ب ب بشرح بسيط يعني حتى استوعبه الجميع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اولها الاستعاذة الشيطان يحضرك في صلاتك ويضغط عليك ويذكرك باي شيء ينسيك يذكر الله سبحانه وتعالى يبقى ذكر على اللسان بس طب اذا انت وده رجل مدته من الشواط يعني اي عمل بتعمله شيطون من غير ما يطلع ما تشوف دخان ولا نار طب ما انت تخلص منه تخلص منه ازاي بالاستعاذ يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذكر الطفل الذي يعود بابيه من ثعبان طلع له شوف الولد بيعمل ايه ساعتها كيف يصعد ويمسك بتلاببي ملابسي ابيه ويصعد الى صدره ويلتصقه بشده باقصى ما يستطيع هي دي الاعاده هي دي الاعاده الاستعادة يعني استعيث بابيه عادة بابيه اذكر هذا انك تجري وتلجأ الى جناب الله العظيم ليحميك من هذا الشيطان اللي هو شايفه وانت مش شايفه ان تبدا الصلاه يجعل كل شيء يحضرك إلا الله سبحانه وتعالى ما حرب بينك وبينه طبما تستعم بله يا من أوله قل أعوذوا بالله من الشيطان الرجيم بالمعنى دا يعني تلجأ وتحتمي بالله أن يعيذك من الشيطان الرجيم أما الأمر إيه؟ اللي المفلح هو الاستعاز الاستعاز صح اللي بعدها حيبقى سهلة زي ما إمني الصلاة الخاشعة اللي حينجح فيها اللي حينجح في اللي بعدها وهكذا اللي فشل فيها بحيفشل فيما بعدها أو فيما بعدها يكون أفشل يبقى البداية باستعازها اهو برغم ان احنا بيقول لك وانت جاي في الطريق للصلاة بتستغفر وبتستعيز وبتستعد انك تكسب بيها كتير جدا او تخسر كتير جدا يبقى اعوذ بالله من الشر لان هو بيقول لك افضل اللحم عوذه عوذه يعني ما التصق بالعظم ما عاد بالعظم التصق بالعظم يبقى الاستعاده هنا انك بتجري الله تحتني مي بجناب الله العظيم من عدوك امال ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يعني كل هذه القراءه اللي جايه كل اللي جاي بعد كده هو بسم الله طبعا بسم الله هو لازم الوجهين وجه قائم بالله وجه قائم بك الرحمن الرحيم تلك الصفتان يعني او هاتان الصفتان ثابتتان لله عز وجل وتقراهما مرتين مره في البسمله ومره في الايه التي بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن ال... التي... الذي وسعت رحمته كل شيء رحمة عامة عاجلة ورحمة وآج... للجميع تسع كل شيء الرحمن سبحانه وتعالى وعز وجل الرحيم دي أنا بستغب اختصر إن في الأسماء الحسنى بدي أقول لها تفصيلا بإذن الله الرحيم بوصف خاص بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما ويعني اذا تدافع في الصلاه ما تخافش ربك ارحم بك منك ومن امك التي ولدتك فلا تياس يبقى انتظر الرحمه من الله سبحانه وتعالى فاطلبه واطلب رحمته انه يرزقك الخشوع في الصلاه وقبول الصلاه دي لو قبلها يبقى ممكن تعدي وتبدا بقى بالترقب باستمرار ما حييت هو الرحمن الرحيم هو فيه رحمه في الكون هتكون بعيده عن الرحمن الرحيم تيجي ازاي دي بقى ده جميع مال الله من اسماء رحمه او اسماء انعام او اكرام او احسان او بر كل الاسماء دي داخله في الرحمن الرحيم يبقى اي رحمه بتحصل للانسان في الدين او في الدنيا او في الاخره في البدن او في المال او في معاملات الناس كلها مصدرها من الرحمن الرحيم يبقى الرحمه مصدرها الرحمن الرحيم يبقى انت هنا ايه كل مال لله من صلاه الرحمة ذكرتها هنا في قولك الرحمن الرحيم فكيف تياس من رحمته سبحانه وتعالى احنا عارفين هو جعل رحمته مئة جزء الله عز وجل خلق الرحمة مئة جزء أنزل من هذه الرحمة جزءا واحدا تتراحم به الخلائق في الدنيا حتى أن الدابة لطرها وحافرها عن ولدها خشت عن تصيبهم من ذلك الجزء يعني تخيل كده جزء واحد من المئة رحمة جميع الأمم أمة الكريم قطط امه الكلاب امه الانعام الحمير الخل بغال الجاموس البقر الابل جميع الامم الوحوش الغزلان السباع اي امه الاسماك الانسان الجن كل الامم دي بيحصل ايه شوف الدابة بتعمل ايه في ولدها ترفع حفر عن لا ايه الرحمه دي ما كانت داست وهي دابة على من ذلك الجزء جزء واحد تتراحم به الخلائق ده جزء واحد جزء واحد تتراحم بالخلق وادخل تسعة وتسعين جزءا لعباده يوم القيامة مال الايه المؤمنين يوم القيامة تسعة وتسعين جزء ويوم القيامة هذا الجزء الذي ظهر أثره في جميع المخلوقات حسن الرحمة وسعت كل شيء وترحمة الخلق وكلها فيما بينها بهذا الجزء من الرحمة يرفع مرة أخرى عشان يبقون مئة جزء كاملة لأوليائه ولعباده يوم القيامة شفت بقى الرحمن الرحيم يبقى الرحمن الرحيم مهم أولاك تذكر هذه المعاني اما تلاقي فريق كده متحاب وحباب مع بعض هي من الجزء ده من الجزء ده واحد أشعر بأن هذا مسكين فرحمه وأخذ بيده أو اعانه أو أعطاه صدقة اهدي من الرحمة من الجزء اللي ربنا خلقه ده اصحر الله فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ان الدبة اللي طرفها وحافرها عن ولادها خشت ان تصيبه الرحمة دي اللي جات للدبة دي منين من ذلك الجزء شفت بقى وده جزء واحد قسم واحد يا المتاقق يوم القيامة دي سعصين جزء يتدخروها لأوليائه يوم القيامة ويكمل المية يرفعها تاني يعني الإنسان يطبع جدا جدا جدا جدا في رحمة الله بس من اللي يرجو رحمة الله بقى اقرأ الآية شكوة البقرة أولئك يرجون رحمة الله ده مين ده اللي آمانوا وجهادوا هجروا وجهادوا هم دول اللي يرجون رحمة الله عز وجل يعني أدوا الأسباب تأدية الأسباب هو ده اسم الرجاء لأن الرجاء ده معنى فئة المقدمات أنك ترجو الخير بتزرع لأنك ترجو الثمرة ترجو الثمرة فدي أسباب ترجو رحمة الله الكبيرة اللي انت سمعتها دي قد أسبابها لا ادفع تمانها هي مش كلها حاجة لا أسباب هي السفينة تجري على اليابس لها تجري على اليابس يبقى بتؤدي أسباس بس المعنى بسم الله الرحمن الرحيم كل رحمة عامة وخاصة عاجلة وآجلة في الدنيا والآخرة بأي في أي أمة من الأمة مش في الناس بس كل دخل فين في الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا يعني شوف لو اتكلمنا في الرحمن الرحيم هنتكلم كتير قوي لكن الاختصار ان واحد ممكن يعيش تمانين سنة واكثر ويعيش بجهالة وبابتعاد كامل عن الله سبحانه وتعالى ثم يرزقه الله التوبة في اخر حياته اخر ساعة اخر يوم اخر شهر اخر سنة ويحسن عمله لأنه الرحمن الرحيم سبق عليه الكتاب برحمه الله سبحانه وتعالى أنت عارف أفعال الله سبحانه دائرة بين, الإيه؟ بين الرحمة والفضل والعدل والمصلحه والحكمة أفعال الله لا تكون إلا هكذا إما أنه يعدل مع ظالم فيضله وإما أنه يتفضل على مؤمن فيهديه وينعم على الفضل من الله ونعمه يبقى أفعاله دائرة هكذا كل ده خارج من ايه فنتكلم على الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقول الحمد الحمد لله رب العالمين ايه الحمد ده انت عارف المدح هي نفس الاحرف مين ده الحق الحمد ده حق مين ده هي هي اختلاف الترتيب بس فبينهم اشتقاق اوسط الاشتقاق الاقرب نفس الاحرف بنفس الترتيب بس اختلاف في ايه في الضبط ضبط الحروف زي صدق صدق أهلا نفس الكلمه ده ده اشتقاق اقرب انما لما نقول حمد مدح ده اشتقاق اوسط طيب ايه الفرق بين المدح والحمد المدح تثني على الممدوح وان كنت تكرهه انت بتصفه باوصاف هي فيه رجل عادل رجل محترم رجل عنده صفات نفسيه كريمه رجل كذا رجل كذا أوه. إنما الحمد تمدحه تثني عليه بشرطين المحبة والتعظيم لا بد أن تكون تحبه ولا بد أن تكون تعظمه لما الحمد اللي طالع منك ثناء على الله عز وجل بأن له صفات الكمال ده ثناء على الله باشتراط المحبة اللي طلع من القلب والتعظيم اللي طالع من القلب هو ده الحمد اسمه حمد الثناء حمد الثناء ده النوع الهام جدا هنا حمد الثناء يعني جميع الاسماء الحسنى والصفات العلى مختصره فين في كلمه الحمد هنا بس الحمد يطلع انك مقر بهذا تثني على الله بما هو اهله ومع محبه وتعظيم لما تقول الرحمن الرحيم ده من ضمن الحمد ولكن تحبه جدا على رحمته هذه وعلى ما سمعته وما سمعت إلا القليل عن رحمة لا صنعت عال وتعظمه باب يرحم ايه ده كم مليار بشر كم مليارات من الأنعام كم مليارات المليارات من المخلوقات والرحمة تدخل في كل هذا لتعظيم بقى كبير قوي فده اسمه ايه حمد الثناء بنشتنة طول محبة والتعظيم طيب في نوع ثاني من الحمد وهو داخل برضه في الحمد لله رب العالمين هذا النوع اسمه ايه الحمد لله الشكر اسمه حمد الشكر ايه حمد الشكر يعني يعني هتقول يا رب نعمتك كده انا الحمد لله زي العامه عندما يقول الحمد لله يقابل يده ولكن الحمد لله ده اسمه حمد الشكر اللي بيعمله ده حمد الشكر احنا الحمد نوعين حمد الثناء اللي اتكلمنا عليه وده مهم جدا وحمد الايه؟ وحمد الشكر فلما تقول الحمد لله رب العالمين اذكر نوعي الحمد لهما على اعظم وجه حقه عز وجل ولا تحصي ثناء عليه ابدا لكن نفضل كده حتى نلقاه وجميع الخلق وجميع الملائكة وجميع الصالحين وجميع كلهم يسبحون بل كل المخلوقات تسبح بحمد الله عز وجل ثناء على الله طب وصلت لا مصدر. يعني خلاص احاط بالله علما يعني كل هذا الذكر المستمر يوم القيامه من الملائكه من البشر من الجن من الامم من المخلوقات من الماديات كل عمال يرفع يرفع في شان ربنا يسبح بالحمد وتسبح الحمد يعني كده خلاص تكون وصلت ده ابدا والله العظيم ولا يحيطون به علما انه راح نقدم علينا وبس لكن نبقى عارفين كما عرفه اعرف الخلق به سيدنا عليه الصلاه والسلام قال لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك انت كما اثنيت على نفسك مش ممكن هتحصي ثناء على الله ابدا هتحصي ثناء في, في ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه طيب الحمد لله رب العالمين طبعا الله لفظ الجلاله يعني قال اله لفظ الجلاله قال اله يعني المالوه اللي استلهه القلوب حبا وتعظيما وخوفا وشوقا وتوكلا وصبرا وكل وتلذذا وشوقا الى الله كل ده موجود بقى يبقى ده قال الله يعني قال إله طيب رب العالمين ايه رب العالمين انت عارف الربوبيه في القران ثلاث اقسام قدري كوني تشريع جزاء اللي خلق العالمين واحياهم ورزقهم ويدبر أمرهم كله ده اول جزء في الربوبيه تتم في رب العالمين ايه الجزء الثاني اللي حيربي العالمي بشرعه برسالاته بوحيه يبقى حيربيهم ليس فقط بنعمه اللي هو القدر الكوني يعني كنا كل شيء خلقناه بقدر كن فيكون لا الثانيه بالشرائع بالرسالات بالرسل هو ده الجزء الثاني الجزء الجزء الثاني كمان ايه يعني عرفنا اهو التشريعات والكتاب والسلة والرحمة كل هذا ايه القسم الثاني من ربوبية الله عز وجل يبقى رب العالمين تعت أقسام الأول قدر كوني ان كل خلقناه بقدر كن فيكون الثاني تربيتنا بالدين فضلا من الله ونعمه الرسالات والكتب ذلك ما أوحى اليك ربك للكتاب الكتاب والحكمة. تنزيل الكتاب الذي رب فيه من رب العالمين كده رأيات كثيرة جد في القرآن. طيب القسم الثالث ايه الجزاء الجزاء الجزاء. والجزاء مش في الأخيرة بس الجنة والنار دقوا هنا من الجزاء يدي لك حسن انت فعلت حسنه يعني مثلا تصدقت بجنيه وانت معكش فلوس كتير ده انت قتلت المال على انت محتاجه وتصدق به يبقى دخلت في وقت المال على حبه هتلاقي دي هتلاقي دي نتيجة هتلاقي دي نتيجة لصدقة سابقة فأحسن الله إليك فرزقك صدقه الايه الكبيره اللي طلعتها ديت ان اتيت المال على حب وهكذا او ده القسم الجزائي بقى من دي رب العالمين يبقى الحمد لله رب العالمين اذكر دي بتعمل اي خير تبقى عارف ان ربنا هو الذي رزقك بهذا الخير لانه رب العالمين سبحانه وتعالى وده اسم القسم الجزائي عملت معصيه من اثر المعصيه تمهد لك معصيه اخرى وتقدر لك معصية أخرى عقوبه لك طالما انك ما ألحقتهاش بالاستغفار دي إيه رب العالمين ده الجزاء أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كل نفس ما كسبت قد. ده, ده شيء بالعقول يعني شيء يدير الرؤوس فعلا يا تخيل إنسان واحد الله قائم عليه من اوله إلى كده خلاياه هرموناته انسجته اعضائه تذكر الجسم بقى وجميع اطباء العالم يقعدوا يحكوا لك بقى لغايه لما يموتوا عن الجسم واللي فيه من ربه مين اللي خلقه ودبره هكذا هو رب العالمين قائم عليه ب... قائم عليه بما كسب سبحانه وتعالى طب ايه قائم عليه بما كسب اه يعني نربط بين اعماله وبينه بما كسبت هو الكسب ده يعني ايه ما هو فيه مثلا عمل فعل كسب يعني المعصية شو تسمى معصيه باعتبار ذنب باعتبار كسب باعتبار كل ده ايه الكسب باعتبار ايه اثرها على الانسان الانسان خصه الله دون باقي المخلوقات باثر عجيب ان اعماله تؤثر عليه تماما الخير يؤثر بالخير والشر يؤثر بالشر وكلمة الكسب دي بهذا الاعتبار يقولك مثلا ايه اكتسب هذا المكان حرمة ليه بصلاة المصلين فيه بقى مسجد بقى كمقدس خلاص اكتسب يبقى العمل فيه اثر عليه فانت العمل بتاعك بيؤثر عليك جدا هو يسمى كسب بهذا الايه؟ بهذا الاعتبار الله قائم على كل نفس بما كسبت بما كسبت على كل نفس بما كسبت يعني الاعمال اللي تعملها تخيل بقى لما يدبر لك عمل ثاني طاعه تاني او معصيه ثانيه واقداره تتحكم فيك في منتهى الدقه ده غير بقى الحساب يوم القيامه وغير الحساب هنا كمان قائم عليك بما كسبت هتوفق هنا ولا لا هترزق الخشوع في الصلاه ولا لا انت لسه عامل معصيه ومتخانق ولسه عامل كذا قبل الصلاه لا التاني طيب ومستغفر وغاي وخاضع لله بما كسبت كل شيء بتحدد مين يقدر عليها دي هو الرب هو رب العالمين او ده الجزاء يبقى ده, ده القسم الجزائي مش بس الجنه والنار لو الجزاء هنا كمان في الدنيا من من من جزاء الحسنة الحسن بعده ومن جزاء السيئة السيئة بعده طب ازاي بما كسبت من يقدر على هذا الله سبحانه وتعالى نلتقي عشرة في طريق وتحدث خناقه حاسه صغيره مشكله اشتباك تبص تلاقي بيقول لا بيأمر بالمعروف وده بيأمر بمنكر وده بيعتاد وده كل, كل واحد من دول التصرف لتصرفه إنما هو جزاء لما قدم قبل ذلك إما ان عمل عمل صلح تبقى مكافأ له إما أنه عمل عمل نساء دي بقى له شوف بقى الكلام بما كل نفس هو نفس واحدة هو ربنا قام على نفس واحدة ده جميع ال... كل نفس بما كسبت ولذلك يعجب الله بعدها فيقول وجعلوا لله شركاء وجعلوا لله شر. تيجي الشريك منين؟ ايه؟ لما هو قائم على كل نفسه بما كاسم مش البدن بس بل الأعمال ايضا والأعمال أسباب ومساببات بشكل عجيب زي ما لك مثال كيف يكون هذا؟ هو القادر على كل شيء المقيت على كل شيء الحسيب على كل شيء رب العالمين اللي يقول الحمد لله رب العالمين تستحضر المعاني دي كله مال ايه؟ ويبقى عندك كده رجاء ان ربنا بتوقخ الخشوع وده من ضمن ايه؟ كلامك رب العالمين وبعدين الرحمن الرحيم مره تانية يبقى شوف بقى الكلام في فاتحه الكتاب مهم جدا ان شاء الله سنكمل في المره المقبله لان فاتحه الكتاب دي فيها كلام كأم ام الكتاب فممكن تقعد تشرح فيها الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى لانها ام الكتاب ده القران كله مختصر فيه وقالوا ان الفاتحه مختصره فيه اياك نعبد واياك نستعين بس البس عايزه معاني بقى نس تستوعب يعني يعني يبقى مش بس كلام كده معاني وتستعين بالله سبحانه وتعالى وانت بتقرا الفاتحه ان شاء الله حنتم الفاتحه دراسه وانه يتم بعدها ايه الـ الافتاء الاذكار اللي هي قبل الفاتحه واذكار الركوع وأذكار السجود واذكار بين السجدتين والجلسه بين السجدتين وهكذا وأذكار القيام بعد الركوع ان شاء الله يعني نس الله عز وجل أن وفقنا في هذا وفي كل ما نأتي وفي كل ما ندع إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.